وبسط الأرض على ماء جمد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض سبحانك ربي رب العزة عما يصفون لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب اللهم اجعل لي من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرج ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسر يسرا وإلى كل خير سبيلا اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر إلهي هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك أنت المعافي فعافني وأنت الشافي فشافني وأنت القوي فقوني وأنت المعز فأعزني وأنت الغني فأغنني وأنت الرحمن الرحيم فارحمني اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك فجد يا إلهي بما أعطيت علي ما به قضيت وأنت على كل شيء قدير إلهي بمن أستعين إن لم تعني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني فمن سواك أدعو ومن غيرك أرجو مالي أحد سواك اللهم يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يسمع العبد إذا ناداه أناديك وأدعوك يا رب أن تكشف عني همي وتزيل غمي يا كاشف الهم ويا مزيل الغم يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن مس الضر ومن ضيق الصدر ومن عذاب القبر ومن حلول الفقر ومن تقلب الدهر ومن العسر بعد اليسر ومن العقوق بعد البر ومن علي يا إلهي بدوام العافية والستر إلهي يا منقذ الغرقاء ويا منجي الهلكة ويا شاهد كل نجوى يا سامع كل شكوى يا كاشف الضر والبلوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام أمن علي يا إلهي بجلال إكرامك وتفضل علي بعظيم نعمك وإنعامك وعافني يا إلهي في صحتي وعافني في بدني وعافني في قوتي وعافني يا إلهي في دنياي وآخرتي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 ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا خالق الأرض والسماوات يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين اقضي حاجتي يا من يعلم سري وعلانيتي اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وسد عني باب الشر والتعسير اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني إلهي بفضلك عن سواك اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير ألطف بي فيما جرب به المقادير اللهم لا تشمت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي فأنا العليل وأنت المداوي وأنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي اللهم احفظ علي عقلي وديني وبك يا رب ثبت يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني اللهم إني أعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر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 وجلاء حزني وذهاب همي ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب جعلني لك شكورا لك ذاكرها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 لا إله إلا الله. استوى. اعتدلوا. حاذوا بين المناكب والأكبر سد الخلل. يتم الصف الأول في الأول. استوى.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 Irāq al-ladīn al-ʿamt ʿalayhim وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا متعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمه ويؤتى الذي فضله فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله موجعكم وهو على كل شيء قدير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 الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليقول كم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفوا لا يقولن الذين كفوا إن هذا إلا سحرهم ولَئِنْ أَخَّرْنَ عَنْهُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ الَّيْقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْوَفاً عَنْهُمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أذقنا الإنسان منا وحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفؤ ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر نسّته لا يقول إن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 أي يقولون لولا أنزل عليه كذب أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفترئات ودعوا من استطاعتم ودعوا من استطاعتم من دون الله إنكم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أن ما أُنزل بعلم الله وَأَلَلَّا إلَّا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْلَتَهَا لُوَفِّ إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا نَارٌ وحبط ما صنعوا فيها وباطلها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 غير المذموم عليهم ولضالين وَلَهُ كِتَابٌ سَائِمًا وَرَحْمَةٌ أَنَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدُهُ فَلَنْ تَكُونَ فِيهِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن ربي.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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء يضعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله أكبر الله أكبر